لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغنالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلبهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ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 لنرجم أنكم ولا يمسد أنكم من عذاب أليم. قالوا قائركم معكم أين ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون.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 يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون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 أرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منهم النهار فإذاهم مظلمون.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 ونفخ في الصور فإذاهم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من دعتنا مما رقدنا هذا قالوا يا ويلنا من بعتنا مما رقدنا هذا ما وعد الرحمان وصدق المرسل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 وَأَن اعْبُدُوا رَبَّكُمْ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اخْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ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 قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أ ولم ير الإنسان أن خلقناه من نقطة فإذا هو قصيم مبين وضربناه متلو ونسي خلقه قال مين يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أن